قالوا ادعو لنا ربك ونبتا موسى أي موسى بما دعش شخد اخو بك شخد اخو بخازة يبين لنا ما هي بلا بما ديار بك كان او تشيلا شو وصفها همه دعا وصف قال موسى انه هنديك خديه يقول يدبيج انها بقرة هنديك او تشيلا او امروا اباكو اشتناويهات يا كيرن لك لا يقومون بهذا الامر ولا بكر الامر يقومون بهذا الامر يقومون بهذا الامر يقومون بهذا الامر يقومون بهذا الامر يقومون بهذا الامر يقومون بهذا الامر يقومون بهذا